لآن القرآن ح موسوعه د ل ل ا ل ن ا ا ل س ي م للعلوم يوم الاسلاميه フジフうイナル م و ي س و ب ه ا ا ل أ ش ن ا ب ل ذ ي يصنه للعلوم الاسلاميه تزكى و اسماء ا ل ب ل تغفرون ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا والآخرة ى اه المستقيم صراط الذين ل أنعمت ي ع م المغضوب غير ي ل ع هل م و اتاك الضالين هل أ حديث ا ل غ ا ش ي ة وجوهي و م ئ ذ خ ا ش ع ة ع ا م ل ة ن ا ص ب ة ت موسوعه النابلسي ا للعلوم ي ي ع الاسلاميه ي ألا ي ر و ن إلى ا ل ن ب ل ك ي ف خ ل ق ت و إ ل ى ا ل س م ا ء كيف رفعت و إ ل ى ا ل ج ب ا ل كيف نصيبت وإلى ا ل أ ر فذكر ض كيف سطيحت إ ن م ا أنت ت مذكر س ع ل ي ه خلق الخلق فكتب اجاله وقدر أ ر ز ا ق ه و أ ح ص ى أ ع م ا ل ه فلا تخفى عليه خ ا ف ي ة منه نحمده فهو أ ه ل الحمد ونشكره على ما أ س د ى من النعم وما رفع من النقم واشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ينزل الغيث من بعد ما ق ل ط و وينشر رحمته وهو الولي الحميد واشهد ان محمدا ً عبده ورسوله كان أ ك ث ر الناس فقرا إ ل ى الله سبحانه وتعالى وتضرعا إ ل ي ه و إ ل ح ا ح ً ا عليه يجتهد في الدعاء حتى يسقط ل د ا ؤ ه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ت ب ا ع ه إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فاتقوا الله أ ي ه ا المؤمنون اتقوا الله و أ ط ي ع و ه و أ ن ي ب و ا إ ل ي ه وتضرعوا إ ل ي ه فان ربكم سبحانه وتعالى يجوب الدعوات ويكشف الكربات ويجود بالخيرات وما بكم من ن ع م ة فمن الله ثم إ ذ ا مسكم الضر ف إ ل ي ه ت ج أ ر و ن أ ي ه ا المسلمون استغفروا ربكم لكشف كربكم واستغفروه لسقيا ارضكم واستغفروه ل ا ن ب ا ت زرعكم واستغفروه لكل شؤونكم ف إ ن الاستغفار إ ق ر ا ر بالذنب ودعاء ب ا ل م غ ف ر ة ولا يمنع النعم ويحل النقم مثل الذنوب ف إ ذ ا غفرت الذنوب تتابعت النعم ودفعت النقم وما نزل بلاء الا بذنب ولا غ ف ع إ ل ا ب ت و ب ة أ ي ه ا المؤمنون ي ل ج أ البشر في كروبهم إ ل ى الله سبحانه وتعالى ويعلمون أ ن ه سبحانه أ ق ر ب ل ا أ ح د ه م من نفسه و أ ع ل م بحاله منه ولا يكشف, ولا ولا يكشف كربته إ ل ى الله سبحانه وتعالى ولذا تتابع البشر من شتى امم العالم ومختلف الديانات تتابع على الاستسقاء فنقل استسقاء عباد ا ل أ و ث ا ن المشركين على اختلاف معبوداتهم كما عرف ُ عند الكتابيين بمختلف طوائفهم وفرقهم وعلمه المسلمون بما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم من صلاه الاستسقاء وخطبتها ودعائها إ ن تتابع البشر واتفاقهم على الاستسقاء له دلالات ع ظ ي م ة ينبغي للمؤمن أ ن يفطن لها ويقف عندها ل ه د ر ك ع ظ م ة الاستسقاء فمن, فمن تلكم الدلالات انتحار الالحاد وانتحار الملحدين ف إ ن تتابع, تتابع الامم على الاستسقاء فيه إ ق ر ا ر الخلق بالله سبحانه وتعالى واعترافهم بفقرهم إ ل ي ه سبحانه وتعالى و ب ق د ر ة الله سبحانه وتعالى على إ ز ا ل المطر ق د ر ت ه جل وعلا على إ ب ا ه الزرع والعجيب أ ي ه ا المؤمنون أ ن ه في ا ل ح ق ب ة ا ل ش ي و ع ي ة لما نشر الشيوعيون الحاده في ا ل أ ر ض أ ج ذ ب ت بعض البلدان الشيوعيه فذل الشيوعيون تحت و ط أ ة ا ل ج د ب والجفاف و ا ل ح ا ج ة والمطر وعندها سمحوا للمسلمين ب ص ل ا ة الاستسقاء وكان عتاه ا ل م ل ا ح د ة منهم يسخرون من استسقاء المسلمين فلما سقيت البلاد بدعاء المسلمين وصلاتهم كان الغيب المبارك موقدا للقلوب من ا ل ا ن ح ا د و ل ل أ ر ض من الجفاف ف أ ق ب ل الناس عندها على دين الله سبحانه وتعالى أ ف و ا ج ا وسقط ا ل ا ن ح ا د و ا ل م ل ا ح د ة ومن دلالات تتابع الامم على الاستسقاء أ ن الله سبحانه وتعالى يسقيهم لاستسقائهم ولو كانوا محرفين ل أ د ي ا ن ه م ك أ ه ل الكتاب أ و مخترعين ل أ د ي ا ن ه م كالوثنيين ل أ ن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم يستجيب ل ه م ل أ ن ه م مضطرون ودعاء المضطر مجاب ولو كان الداعي كافرا و ل أ ن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كفل لهم أ ر ز ا ق ه م مؤمنهم وكافرهم والماء من أ ع ظ م ما ي ن ع د الله سبحانه وتعالى به على البشر ومن أ ع ظ م الرزق وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ي ب ق ى الجنس البشري ولا يثنى فليست سقيا الكفار, الكفار اذا استسقوا دليلا على ص ح ة دينهم بل دليل على أ ن ه م مطلوبون والله سبحانه وتعالى يقول أ م ن يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء ومن دلالات ا ل تتابع الامم على الاستسقاء ان الناس مفطورون عن الهرع الى الله سبحانه وتعالى في الشدائد والملمات والتقرب له سبحانه وتعالى بانواع القربات لان الله سبحانه وتعالى قال عن اقترار المشركين فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البل اذا هم مشركون ف ح ل م ا لاهل ا ل إ ي م ا ن أ ن ي ع ر ف ا ل ل ه سبحانه وتعالى في رخائه ويكثر من دعائه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك ب ا ل ش د ة و أ ي ض ا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من سره أ ن يستجيب الله له عند الشدائد و ا ل ق ر ب فليكثر الدعاء في الرخاء ومن دلالات تتابع البشر على الاستسقاء ما هديت له هذه ا ل أ م ة ا ل م ب ا ر ك ة من صور الاستسقاء ا ل ص ح ي ح ة ا ل ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله عنهم وتتابعت ا ل أ م ة على نقلها حتى وصلتنا بلا ت ح ر ي ف ولا ت د ي ل ولا تغيير فنحمد الله سبحانه وتعالى إ ذ هدانا ل ل إ س ل ا م جعلنا من خير أمة وجعلنا من خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس فنستسقيه سبحانه وتعالى بما يرضيه لنا شرعا جل وعلا من هذه ا ل ص ل ا ة ا ل م ب ا ر ك ة فنؤجر على ع ب ا د ة الاستسقاء مع ما ننعم به من خير ا ل أ ل ط ا ر التي ي ز ي ل ا ل ل ه سبحانه وتعالى علينا وهذا لا ي ت أ ت ى إ ل ا ا ل م ؤ م ن ي ن دون غيرهم نستغفر الله س ب ح العظيم ن ه و ت ع ا ى ا ل الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم ونتوب إ ل ي ه نستغفر اللهم ا ل ع ظ ي ا ل ذ ي ل انت إله إلا الحي القيوم هو و و ب إليه نستغفر الله ا لا ع ظ ي م ل ل ذ ي اله إ إ ل الا هو ا ح ي ل إليه ق ي و ونتوب م انت ل ل ه م إ ك أ ن انت ل ل لا إله إلا ه أ الغني ونحن الفقراء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 اللهم أ ن ب ت لنا الزرع و أ د ر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء و أ ن ز ل علينا من بركاتك اللهم إ ن ا نستغفرك إ ن ك كنت غفارا ف أ ر س ل السماء علينا مدرارا و أ م د ك ن ا ب أ م و ا ل وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أ ن ه ا ر ا اللهم اسقنا و أ غ ذ ن ا اللهم اسقنا واغثنا و م بني ان سحا غدقا مجللا ً نافعا ً غير ط ا ل تعم به البلاد والعباد برحمتك يا ارحم ل ي ن ب الراحمين ل ه حولوا الله ألبستكم بأن سبحانه أسوةً من أجلك صلى الله عليه ل فيوزن علينا القبلة ا ص ف و